السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عنا سیئہا لا يصرف عنا سيئها الا انت اللہم اننا نسالك الہداء والتقاء والعفاف والغناء ثم اما بعد مرحبا بیابنائی الطلبہ اسأل الله جلت قدرته و تقدست أن يوفقني وإياكم جميعا دوما على الخير والطاعة كما إني أحمد الله تعالى إليكم أن وفقنا في هذا اليوم المبارك يوم الإثنين أحد اليومين في مناسبة كل أسبوع أن يكون يوما ترف العباد فقد قال النبي صلی الله عليه وسلم و اوحبو الرف و ان کئی فخبارکم یا ابنائی کئی فحتم یابہ صلی اللہ جنفنی جمع ان على الصحة والعافية والسلامة من كل سوء ومكره تقدم في اللقاء الماضي الذي هو آخر مبحثنا مما يتعلق بأهداف العقيدة الإسلامية وبه والحمد لله انتهينا من رسالة كريمة غالية جميلة مفيدة التي ألفها فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن محمد العثيمين المتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة رحمه الله رسالة سماها نبذة في العقيدة الإسلامية حيث بيّن فيها رحمه الله وفصل وأجاد فيما يتعلق بأركان الإيمان الستة وقد فصلنا والحمد لله كل ركن منها وقلنا بأن كل ركن من أركان الإيمان له مضامنه فالإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور فنراجعها اليوم بإذن الله تعالى سريعا مراجعة سريعة أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الثبات على هذا الإيمان الإيمان بالله عز وجل يتضمن أمورا أربعة أولها الإيمان بوجود الله ثانيها الإيمان بألوهية الله ثالثها الإيمان بربوبية الله ورابعها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأما بعد ذلك الإيمان بالملائكة فيتضمن أربعة أمور كذلك وهو الإيمان بوجودهم الإيمان بأسمائهم بمن علمنا اسمه منهم وما لم نعلم اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا والإيمان بصفاتهم والأخير الإيمان بأعمالهم ودخلنا بعد ذلك في الإيمان بالرسل وقلنا بأن الإيمان بالرسل أيضا يتضمن أربعة أمور أولها الإيمان بأن رسالتهم جميعا حق من عند الله فمن كفر برسالة واحد من الرسل فقد كفر بجميع الرسل ثم الثاني يتضمن الإيمان بالرسل الإيمان, الإيمان بما علمنا اسمه منهم باسمه وما لم نعلم ومن لم نعلم اسمه من هؤلاء الرسل فنؤمن بهم إجمالا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك والثالث الإيمان بالرسل يتضمن أمرا ثالثا وهو تصديق ما صح من أخبارهم والرابع العمل بشريعه من ارسلا الينا منهم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والانبياء واما الايمان بالكتب فايضا يتضمن اربعه امور وهو الايمان بان نزولها من عند الله حقا والإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وما لم نعلم اسمه من هذه الكتب فنؤمن به إجمالا ويتضمن الإيمان بالكتب أيضا تصديق ما صح من أخبار هذه الكتب كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل ولم يحرف من الكتب السابقة التي أثبتها القرآن الكريم والرابع العمل بأحكام ما لم ينسخ من هذه الكتب وكل الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم إذن لا يجوز بعمل أي كتاب من الكتب السماوية إلا بما ورد في القرآن وما صح فيه وكل حكم من أحكام الكتب السابقة الذي صح وأقره القرآن أيضا يجب العمل به كالصوم والتوبة والإيمان والصلاة وغيرها بحسب التفاصيل التي أثبتها القرآن وعلى الاعمان باليوم الاخر يتضمن اربعه أمور كذلك عفوا الاعمان باليوم الاخر يتضمن ثلاثه امور وهي اولا الاعمان بالبعث وهو احياء الموت حين ينفخ في الصور النفخه الثانية والثاني الاعمان بالحساب والجزاء حيث يحاسب العبد على عمله ويجازى عليه وثالثها الإيمان بالجنة والنار وهما مآل أبدي للخلق وذكر العلماء رحمهم الله أن هناك ما يلحق بالإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر ونعيمه فهذان الأمران الإيمان بفتنة القبر وهو سؤال الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه هذا مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر وكذلك عذاب القبر ونعيمه هو أيضا مما يلحق بالإيمان باليوم الآخر وأخيرا أخذنا الإيمان بالقدر أخذنا الإيمان بالقدر وهو تقدير الله عز وجل للكائنات ويتضمن أربعة أمور وهي الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيل أزلا وأبدا ثانيا الإيمان بأن الله عز وجل كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكذلك الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل ورابعا الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها وطبعا كل ركن من أركان الإيمان فيه تفاصيله المبين في هذه السلسلة من حلقات سلسلة العلمية التي يمكنكم مراجعتها في بيوتكم وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول في العمل والقول ونواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم وندخل إلى رسالة أخرى لفضلة شيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وفقه الله وحفظه لأنه لم يزل حيا حفظه الله رسالة جيدة مفيدة شريفة سماها معالم منهج أهل السنة والجماعة معالم جمع معلم لمعنى شعائر أو علامات منهج أهل السنة والجماعة سنتعلم بإذن الله تعالى هذه الرسالة ابتداء من اللقاء القادم بإذنه سبحانه وتعالى والله ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأوصيكم يا أبنائي بتقوى الله عز وجل وحفظ صلوات الخمس وبر الوالدين وحسن الخلق وملازمة الذكر والدعاء وقراءة القرآن وہدی و تعہد قرآن وسی کم ان بن تحاز العقات و الفرص مایو اب اللہ ارد انََََََََََََََََََََ رقیبن بیکل عباد و صلی محمد و آخر الدعن الحمد للہ رب العالمين